يُبصّضُونَهُمْ يُودّ المُجَرِّمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَزِيمِ بِبَنِي وَصَاحِبَتِهِ وَأَقِيِّهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَقِيِّهِ وَتَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤيِهِ وَمَنْ صِلَ الْأَرْضَ جَمِيعًا ثُمَّ يُنَجِّي كَلَّا إِنَّهَا لَغَضَّالَةٌ نزاعة للشوى تدعو من أجبر وتولى وجمع فأبعى إن الإنسان قلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم داعا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 أيقطع كل أمر منهم أي قد خلق جنة نعيم كلا إنما خلقناهم مما يعلمون.